يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطأ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بداة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صلى على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل عيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقد علمتم فيما ذكرنا رجوعنا إلى الكلام على شيء من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان ينبغي أن نفرض لها تلك الأحاديث كلها ولكن ما حدث ووصلنا إلى أن أول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة هو إن شاءه مسجده صلى الله عليه وسلم المعظم وهو المسجد الذي يؤسس على التقوى من أول يوم وعلمنا بذلك قيمة المسجد وأنه الأساس الأول لقيام الإسلام ورفع راياته وتحقيق بقية المعاني فيه المعاني العدل والمساواة والأخوة وغير ذلك مما كان المسجد له جميعا لكل تلك التصرفات التي ينبني عليها الإسلام حتى ارتفعت راياته كما ذكر الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع وذكر فيها اسمه وسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة ثم بيّن أن أولئك هم الذين أعمرون مساجد الله إنما أمروا مساجد الله من أمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة فدل على أن تعمير المسجد غير إقامة الصلاة أنه شيء زائد على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ثم بيّن الأساس الثاني لقيامة مجتمع الإسلام المتماسك الصلب وهو المؤخاء بين المهاجرين والأنصار وكانت هذه المؤخاء كما سمعتم أو كما سمع من سمع على هذا النحو الذي لم تعرف له البشرية مثيلا أن هؤلاء الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا واخى النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الميراس من دون ذوي الأرحام يعني يرثون بعضهم البعض لا يرثوا أرحام أحد أحدا إلى أن فتح الله تعالى عليهم فرد الله تبارك وتعالى على أولي الأرحام ما هم فيه من علاقات النسب والورث الميراس وغير ذلك وقفى القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحقوق من حقوق الأخوة التي هي العمود الثاني بعد كلمة التوحيد لقيام دولة الإسلام ووصلنا إلى هذه الكلمات في قوله تعالى لهذه الأمة يعني أمة الإسلام كلها كما ذكر الله تعالى المهاجرين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم أبتعون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله هذه صورة المهاجرين وصورة الأنصار والذين تبواوا الدار والإيمان من قبلهم حبون من هاجر إليهم إلى آخره ومن أتى بعدهم قال تعالى فيه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رعوف الرحيم قد بيانت الآية في صفة الأنصار هذا القول ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون وكانت هذه الجزئية في هذه الآية هي سر هذا النجاح في بناء هذا المجتمع الله تعالى كما ذكرنا لم يذكر بمعنى الكرم والجودة الاحسان وإنما ذكر المعنى العالي وهو معنى الإيثار لأنه إذا نبدأ على الإيصار فمن باب الأولى أن يكون التنبيه على الكرم والجود وأن يكون المؤمن مع أفيك نفسه كما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه هذه منزلة تحت الإيصار فإن كان يتكلم على الإيصار فمن باب الأولى أنه يتكلم على الحقوق المطلوبة للمسلم تجاه المسلم في كل آن ومكان ثم انتقلنا كان ينبغي أن نعود إلى تكملة قضية الهجرة وما تعلقوا بها من هذه الهجرة السابقة على تلك الهجرة وما أعدت لها وهي الهجرة إلى الحبشة وبيعة العقبة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار وبيعة العقبة الثانية وكلام كثير في هذه المعاني من معاني السيرة إنما أعلّ هذا الخاطر وهو استكمال هذه القضية ويسرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون فالفلاح إذن متعلق بهذه المسائل متعلق بأن يتوقع المرء أو أن يوقعه ربه سبحانه وتعالى الحرص والشح والمساك والبخل وفي نفس الوقت أن يتصف هؤلاء بصفة الإيثار ما لم يتصف بذلك أو بمعنى أدقه لما بدأت هذه الصفات في الانهيار في المجتمع الإسلامي بدأ التفرق وبدأ التشتت وبدأت الأنانية وبدأ حب النفس وبدأ أزيادة وبدأ ما يزيد على ذلك من الحجر والقطيعة والتفرق بسبب المال والنساء والمراس وبكذا وكذا وكذا مما رأينا يختلف الناس الآن إنما يختلفون على الدنيا على المال على مراس على أرض على فلوس على كذا على كذا وكان ذلك سبب سببا عظيما من أسباب انهيار هذا التماسك في المجتمع المسلم وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم ينبيه على زيل معانه حتى بعد أن رد الله تبارك وتعالى مراس المؤمنين بعضهم لبعض وبقيت الأخوة ما زل النبي إلى آخر أيامه صلى الله عليه وسلم يؤكد على زيل معانه وهي معاني الإيثار معاني المودة والتكافل معاني البازل والإنفاق معاني المواساة بين المؤمنين معاني ترك الشح والبخل ولذلك وبين هذه الأحوال صلى الله عليه وسلم التي تنبئ عنه بصور كثيرة صلى الله عليه وسلم سواء بالترغيب فيها أو بالأمر بها أو بذكر الأمثلة والصور لها وسريعا نبدأ في هذه القصة التي عشرنا إليها يوما ما لتبين قيمة الإنفاق والبزل ونذكر لتنشيط الأذهان ثم نذكر بقياتها أو شيئا من أحاديث النبي في هذا الباب أحاديثه كثيرا كما شرحنا شيئا منها القصة التي تبين رعاية الله تعالى لهؤلاء الذين يبزلون أولهم وتبين التكافل الذي ينبوي أن يكون لأعادة هذا المجتمع مرة أخرى لنزول الرحمة وتبين عناية الله تعالى ورعايته لأولئك الحديث مختصره قال بينما رجل في فلاه في صحراء يمشي سمع صوتا في السحاب يقول اسك حديقة فلاه في سحابة قال سمع صوتا في سحابة يقول اسك حديقة فلاه فتنحى السحاب فأفرغ ماءه في حرة, حرة يعني الصخر الأسود زى حرة المدينة كذا تسميت حرة لكونها مكونة من صهور السوداء يعني لأن ينزل الماء في الصحراء لا يستفاد منه فنزل الماء في هذه الحرة فإذا شرجته من تلك الشراج الشراج يعني مسير الماء كالقناة أو كذا استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الرجل الماء إلى أن وصل إلى حديقة فلان وجد رجلا بمسحاته يحول الماء فقال له ما اسمك يا عبدالله قال فلان للإسم الذي سميه في السحابة قال لماذا تسالني عن اسمي قال لأنني سنعت اسمك هذا في السحاب يقول حديقة هلا فماذا تصنع قال إنك إذ قلت لأنك قلت ذلك فأنا مقسم ما يخرج منها ثلاثا ثلثا أضعوه في سبيل الله وثلثا أكله أنا وعيالي وثلثا أرده فيها فقال لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث مختصر في كلام العلماء كما ذكرنا أنه, أنه صلى الله عليه وسلم يحبي قصة للمؤمنين للتسالي كما تعلمون أنه يسليهم يعني لا أستفيدون منها شيئا كما هو حالنا نحن نسمع هذه القصة لنتسل بها ونتهي الأمر لا إنما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه القصة لا شك حتى يعلمهم هذا الحال الحسن هذه واحدة ويعلمهم كذلك عناية الله تعالى بمن قام بمثل ذلك بمثل هذه التصرفات التي يحبها الله تعالى إذا نظرنا إلى هذا المعنى وهذا ملخص وبين لنا هذه العناية في هذا الذي يسمع صوت السحاب وفي هذا الناء الذي يسمع الكلام وينزل إلى أن يذهب إلى هذا الرجل مما يأتي هذا الرجل ليبين لنا هذا الحال الذي يقوم به مما يحبه الله تعالى ومما ينبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويحكيه على سبيل المتح ويحكيه على سبيل أن يكون من وصله هذا الحال هو أول من يعمل به وأول من يكون عنده اليقين والثقة في أن الله تعالى إن فعل هو ذلك كما فعل الرجل لا شك أن الله تعالى يعتني به ويعتني بأرضه ويعتني بماله ويسمره له ويزيده فيه ويكرمه في الدنيا والآخرة ويجعله بهذا الحال الحسن من أوليائه الصالحين سبحانه وتعالى انظروا لذين عن الساكنة في هذا الحديث بينما رجل في فلاه سمع صوتا في صحابة يقول اسك حديقة فلان ونحن نقول هذا الرجل في الفلاة بين عمرين إما أن يكون مشيئا وحده أو أن يكون مشيئا في ركب لا ثالث لهما ليس كذلك كذلك. يقول فسمع صوت في صحابة فيقال حين إذن لو كان مشيئا مع هؤلاء الركب المنطق الطبيعي بالأحداث أن يقول من جواره هل سمعت هذا الصوت؟ يقول له نعم أو يقول له لا والحديث يقول لم يقول له نعم ولا لا أو بمعنى آخر لم يذهب معه أحد إلى هذا الحال هو الذي ذهب أحده فلما قال له من بجواره لا لم نسمع علم أنه المقصود من الله تعالى وإذ سمعته علمت هذا الحال الحال أنه أن يسمع شخص صوتا في السحاب معناه أن هذا الصوت من أعظم الأصوات في الدنيا صوت الرعد مثلا لأنه إذا كنت على مكان مئة متر أو ثلاثمائة متر على أخصى تقدير عند العلماء لا تسمع الصوت لا تسمع صوتا ولا غيره فما بالك بصوت السحاب ويقول إسن حديقة فلان فكان المعنى أن الله تعالى قصد هذا الشخص بعينه وأنه أي هذا الشخص ممن يدخل أيضا في رعاية الله تعالى وعناياته ويمكن أن يكون هذا الشخص أي أحد وإن كانت هذه ليست موجودة إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى يعني كرم الله تعالى ليس مقطوعا ويدل الحديث على أن هناك من يسمع هذه الأصوات عن الله تعالى وأصوات الملائكة ويختارهم الله تعالى لهذا السماع ليبين لهم قيمة هذا العمل هذه الأولى والثانية ليبين لهم أنهم هم المخصودون الذي ينبغي أن تكون همتهم إلى هذا الحال الحسن الذي سمعوا بسببه هذا الصوت ولو قلنا أن الرجل ماشياً وحده كان ماشي وحده في الصحراء ثم سمع هذا الصوت لا شك كان سيموت رعباً لو أنت تمشي وحدك في أي طريق ليس في الصحراء ثم تسمع صوتا وتلتفت يمينا وشمالا فلا تجد أحدا شك أنك ستجري بأخصى سرعة ممكنة أو سيقع قلبك في قدميك أو تنهار أو تسمع من يسمعه عن هذه الأحواك فإما أن حدث ذلك للرجل أو أنه لم يحدث أنه لم يحدث معناه أن هذا الرجل على علاقة حسن بالله تعالى قد سمع ذلك قبل ذلك وأنس به فما كان غريبا عليه أن يسمعه هؤلاء أولياء الله تعالى الذين إذا ذكروا النبي ذلك علم أن هذا يمكن أن يكون بل هو موجود في أمته صلى الله عليه وسلم الرجل الحديث بين ذلك كأنه لم يرع يعني لم يخف ولم يضطرب ولم يحدث بل تتبع السحاب فوجده ينزل في هذه الحق فكأن الرجل هذا موصول بالله تعالى يسمع هذه الأمور التي لا يسمعها أحد وأن الله تعالى اختصاه بها وأنه يمكن أن يكون الناس في محل عدي الرحمة وفي تلك المنزلة العالية التي يسمعون فيها عن الله تعالى كلام ملائكته الموكلون بمثل هذا الصحاب أعرفت إذن هذا الحال الحسن الذي يتطلع إليه المرء أن يكون من هؤلاء وأن يكون من هؤلاء إنما وصل إليه يعني بعناية الله تعالى لهذه الحالة التي سيصل إليها يعني الله تعالى أرسله ليرى ماذا يفعل هذا الرجل في أرضه ليكون حاكيا لها في الأول والثاني ليكون ممتسلا بها الله تعالى يسمعه ذلك كله ثم هو لا يستفيد منه شيئا أو أنه ذهب ليعلمه بذلك وليستفيد منه ذلك ورجع من الرجل فإن كان له مال قسمه أثلاسا كمثل هذا الرجل أو زاد على ذلك لأنه يسمع عن الله تعالى يسمع هذا الصوت من الله جل وعلا والمؤمنون تتوق أنفسهم إلى شيء من الله تعالى يعرفونه ويطمئن قلوبهم ويشرح صدورهم ويظنون به أنهم أقربوا إلى الله وأحبوا إلى الله وأطوعوا إلى الله وفي محل عناية الله تعالى ورعايته لذلك يسارعون إلى ما يمكن أن يسارع إليه هذا الرجل بالنحية ليثبت به حاله الحسن مع الله تعالى وليقوم به بما وصله من إشارة عن الله تعالى أن يفعل ذلك ورأينا الماء عندما قيل له اسكح حديقة هلان تنحى السحاب ونزل في الحرة ثم نزل إلى الشرق على مسير ماء تقنا يعني تصل إلى البستان إلى بستان الرجل واستوعبت هذه الشرجة الماء كله لم تأخذوا شرجة أخرى من الشراج الموجودة كما ذكر الحديث فنزل في شرجة من تلك الشراج واحدة معينة هي دتي نزل إليها لترى رعاية الله تعالى وعنايته ثم ذهب الرجل قال له ما اسمك أنت من الحديث قال له ما اسمك عبد الله والذي وصل بك إلى هذه الحالة قال فلان للإسم الذي سمعه في السحاب ثم سأله ما الذي دعاك لماذا تسألني عن اسم قال لأني سمعته في السحاب يقول اسقى حديقة فلان قال أما إذا قلت وذلك التباه أنا بعمل كذا وكذا أنا أقسمه أسلاسا وهذا المعنى عندما أسمعه المرض يرى هذا الحال الحسن. هل تأثر الرجل الذي في الحديقة عندما قال له قد سمعت اسمك في السحاب كان مجرد أن يقال له كذا أن يقول نعم ماذا تقول لا لا هذا لا, لا, لا لا يمكن هذا السحاب يقول وأتكلم لا لا لا هو يقول لقد قد سنعت اسمك في السحاب قال أما إذا قلت بدا أنت قلت كذا كأنه يعرف ذلك وكذلك هو من الموصولين بالله تعالى لما هم عليه من ذلك الحال الحسد الذي جعل ذلك الرجل يقول له ما اسمك للإسم الذي في السحاب لم يرتاب ولم يطرب ولم يتعجب ولم يندهش ولا شيء وإنما كان رده أما إذا قل بدا أنت قلت كده بقى حولك على السر يعني كانه يقول وكانه يعرف هذا السر أما إذا قلت فإن يفعل كذا وكذا ثلثا لله تعالى وثلث أكله وأهله أولادي يعني والثلث الباقي يرده عليها فكأنه لا يأخذ منها شيئا وإنما ما يكفيه أولاده ويكفيه أولاده ثم يكون الباقي يا لله تعالى هذا الأول الذي ينبغي أن ينظر فيه الناس أن تتطلع أفيدتهم إلى شيء من ذلك نعود إلى بقية الأحاديث التي أشغنا أن نبدأ بها ولكن قلنا تنشيطا للذة نبدأ بحديث إسقى حديقة فلان علم المؤمنون أنهم المخاطبون بهذه الأمور إن كانوا تواقين إلى هذه المنازل العالية والمراتب الحسنى من الله تعالى وأن الصحابة كما تسمعون لم يعجبوا لشيء من ذلك لم يقل أحدهم نعم ماذا, ماذا تقول للرسول صلى الله عليه وسلم كما تعجب من أحاديث أخر الحاديث التالي يبين به النبي صلى الله عليه وسلم كنا نود أن نربط الأحاديث بعضها ولكن نسوقه على حسب الحالة جاء الحاديث الثاني ليقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو طعام عيالهم في المدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم الله عليه وسلم وهذا الحديث من الحديث المتأخرة لأن الأشعريين قد أسلموا أو جاءوا مع أبي موسى الأشعري من اليمن بعد غزوة خيبر كان في السنين المتأخرة من سنيه صلى الله عليه وسلم مشرف فإذا بيقول إن الأشعريين هؤلاء الرفقة الممتزون كانوا إذا أرملوا يعني كذا طعامهم أن ينفد وهم في الغزو أو قل طعاموا أو أعيالهم في المدينة جمعوا ما كان معهم جمعوا كل طعامهم ووضعوه على ثوب ثم اقتسموه في إناء واحد بالسوية كل واحد يأخذ إناء واحد بالسوية جميعا لا غني ولا فقير ولا شيء فهم مني الرسول يقول صلى الله عليه وسلم فهم مني وأنا منهم ونحن نقول آلينeps معاني من يتفكر المؤمنون فيما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان لنبدأ في التفكير في تلك المعاني التي يرتقي بها المؤمنون إلى الله تعالى والتي بينا في الحديث الأول هذا المعنى والحديث الثاني هم من النبي الله عليه وسلم وهو منهم لما سمعوا ذلك إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أزين معاني جاء رجلا على رحلة الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ ينظر يمنة ويسرة وجل مسكين يعني ينظر مشلاء ما ذكر الحديث بعده إذا ذكرناه يعني كأنه يبحث عن من يغيثه بمال بأكل بشيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل ظهر فليعود به على من لا ظهر له ومن كان عنده فضل زاد فليعود به على من لا له وعدد أصناف من المال كما يقول رؤى الحديث حتى رأينا أنه ليس باحد حق في فضل مننا حتى رأينا أنه ليس لاحد حق في أي فضل زايد عنه, عنه والفضل يعني ما زاد عن حاجة المر لذلك قال الحديث صلى الله عليه وسلم إن تبذل الفضل فهو خير لك وإن تمسكه فهو شر لك ولا تلام على الكفاف وابدأ بمن تعول إن تمسك هذا الفضل الزائد عن حاجتك فهو شر لك إن تبذله فهو خير لك كما بيّن الحديث الذي سبق مباشرة من كان عنده فضل ظهر فليعود به من كان عنده فضل زاد فليعود به وعدد أصنف الأموال كلها حتى رأينا أنه ليس لأحد حق في فضل زائد عنده هذه قصص وأحلام كما تسمعون وأوهام نسوقها على الله سبحانه وتعالى أن نرزق أحدا شيئا من الفاه ليرى ذلك ثقة في الله العلماء عندما بوابوا لهذه الأبواب قالوا الإنفاق والبازل وكذا وكذا في سبيل الله ثقة في الله تعالى هذه الثقة هي التي كان يبسها النبي صلى الله عليه وسلم بحديث إسقى حديقة فلان وأنفق ينفق الله عليك وأنفق ولا تخش من ذي العرش إقلاله وكان يقوم هو صلى الله عليه وسلم نفسه بالإنفاق فيقول جاء رجل فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم غنما بين جبلين فعاد إلى قوم وقال يا قوم أسلموا إن محمدا ينفق أو يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وهذه الثقة في الله تعالى مع أنه كان صلى الله عليه وسلم هو في نفسه ما شبعه من خبز بر منذ أتى المدينة يومين حتى فرق الدنيا لم يشبعه لم يرى المناخلة التي ينخلون بعد دقيق حتى ساعب عيشة رضي الله عنها فكيف كنتم تخبزون هذا هذا الشعير الشعير لا يخبز بقشره كما يقولون قالت كنا نطحنه ثم ننفخ فيه فيطير ما يطير من القش ثم بعد ذلك نسرده يعني نضع عليه الماء ونعجنه وإن ترزو الفضل فهو خير لك وإن تمسكه فهو شر لك ولا تلام على كفاف يعني إن أمسكت حاجتك وحاجت عيالك لا تلام على ذلك وابدأ بمن تعول ثم بعد ذلك من أولادك وأهلك ثم بعد ذلك قاربك وإخوانك وكذا الحمد بالله وعب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المنسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجي أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صلى على تعالى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وكان الحديث التالي للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يبين يا هذا المعنى المعاني البقاء في الآخرة لما ينفعه في عيشه يقول صلى الله عليه وسلم عندما سأل عائشة وقد ذبحوا شاتا قال ما بقي منها قالت لم يبق منها إلا كتفها قال صلى الله عليه وسلم إنما بقيت كلها إلا كتفها كلها يعني ذبحوا الشاتا فأقسموها ووزعوها على من يستحق من جيرانهم من الفقراء من المسكين من أحبابهم ولم يبقى إلا كتفها قال لا النبي لا بقيت كلها أي بقيت في وزنهم في ميزانهم في الآخرة إلا كتفها إلا ما يأكلون فقط هو الذي لم يبقى وإنما ذهب إلى ما تعلمون بقيت كلها إلا كتفها قال لم يبقى إلا كتفها قال الله صلى الله عليه وسلم بقيت كلها إلا كتفها وقصة الإسار التي تكلمنا عليها في المسبوع الماضي في الأنصار مع المهاجرين كل هذه القصص كما تسمعون أكثر منها مئات مرات وارد في حديثه صلى الله عليه وسلم ومشرف أعماله أبواب كثيرة ذكرها العلماء هذا الحديث الذي يبين أيضا ذلك المعنى معنى أن يكون المرء مجهودا وأمامه هذا المجهود مجهود يعني أصابته الجهد من المشق والتعاو والشوع جاءه رجل مجهود صلى الله عليه وسلم من هذا الصنف الذي يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض نسائه قالت الله ليس عندنا إلا ما في فيه غير مية أرسل إلى جميع نسائه فكل يجبنا هذا الجواب ليس هناك إلا الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا لم يكن صلى الله عليه وسلم يتركه أحدا يسأله ما رد سائلا قط حتى إن لم يكن عهو شيء قال صلى الله عليه وسلم استقرض علي اذهب فخذ ما تريد وقل ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم قرضا للنبي حتى إذا جاءه شيء رد هذا القرض صلى الله عليه وسلم فقال من يضيفه قال واحد من الأنصار رجل من الأنصار أنا وذهب به إلى مراته قال أكرمي ضيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرواية والرواية الثانية قال هل عندك شيء تكرمينه به يعني قالت لا إلا قوت صبياني أكل الأطفال فقط الموجود قال علليهم حتى إذا جاء العشاء, جاء العشاء فإذا دخل الضيف فأطفئ الصراج وأريه كأننا نأكل حتى أكله فأكل الضيف وبات طوييني بات جائعيني لم يأكل شيئا فأصبح فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجب الله أو الله لصنيعكما وبكفاء اليوم كده بأنه هو ربنا يعجب لهم ويضحك لهم لهذا الصنيع ماذا, ماذا حدث لهم أن بات طويين الآن يقول لا ما يحتاج المسجد ما يحتاج البيت يحرم المسجد لا ما عندي شيء لا كذا لا كذا والضيق والحرج الذي نسمعه لا ينبني مجتمع المسلمين الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم والذي ينبغي أن نفكر في تحمل مسئولية عبدته مع ما ذكرنا من الدين ومن المسجد ومن تعميره وتوحيده ورفع راياته كما قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم تغاهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضانا إلى آخر آخر متح الله تعالى لهم ذلك من ينبغي التفكير فيه والتطلع إلى تلك الدرجات العلا والنظر لأن هذه الحالة من حالات أنا فهم مني وأنا منهم صلى الله عليه وسلم ونختم بهذا الحال نرجو الله تعالى أن نعود او أو أن نعود لبقية السيرة على حسب ما يباسر المولى الكريم سبحانه وتعالى اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وتولى أمرنا وارحمنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا واصلح بالنا وابلغنا مما يرضيك آمين لنا واختم بالباقيات الصالحات عملنا يا كريم اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم أدخلنا في رحمتك وأنتهى وحام الراحمين اللهم أنفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعلوا حجة لنا لا علينا اللهم علمنا ما أنفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم ألل بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وحدنا سبل السلام اللهم ارفع مقتك وأضبك ولا تصلت علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعديه تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا غيننا شقيا ولا محروما يا غياس المستعيثين أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشو رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين اهزمهم وزلزلوا من رب العالمين اهزمهم وزلزلوا من رب العالمين اللهم اشف مرضونا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضونا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إله رجاءنا. واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا كريم واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا كريم ربنا اغفر لنا ولوالدين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محرومة اللهم اجعل بلدنا هذا أمين مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وانزل بأسك بالكافرين ربنا هبلنا من أزواجنا وزرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك روح الرحيم